لا لا تحسب أ ن الدين بعيد عن حب و ح ي ا ة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك ه و ا ه و أ ن ا ل أ ي ا م ستحلو وترى الدنيا شط ن ج ا ة دينك بحر من امال شط لجميل ا ل أ ح ل ا م ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو د و م للبر في الدين ص ل ا ة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق صبور الاسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الاسلام سفينه حب يدفعها ج م ل احساس ما احلى الدنيا لو عشنا و ج ع ل ا ل ا س ل ا م اساس كل اوامره تهدينا 「よんへんな」が ن كل طريق ي ا ا ح ا ل ر ا ل ل ه ر ح م ح ل م م ا ل ل ر ل ا ا ر ه ه ا ا ا ل ر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 كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل طريق ي أ خ ذ ن ا نحو الشر فالله رحيم وحليم